بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال ويا بديعا بلا مثال ويا باقي بلا زوال نجنا من الكفر والضلال بحقنا لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان دخل الشك في imani بك ولم اعلم به او علمت تبت عنه واسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان دخل الكفر في اسلامي بك ولم اعلم به او علمت تبت عنه واسلمت واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان دخل الشك في توحيدي اياك ولم اعلم به او علمت تبت عنه واسلمت واقول لا اله الا الله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 اللهم إن جرى الكذب والغيبة والنميمة والبهتان على لساني ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل الخطرة والوسوسة في صدري ولم أعلم به أو علمت تبت عنه واسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن دخل التشبيه والتقصير في معرفتي إياك ولم أعلم به أو علمت تبت عنه واسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 تو بت عن هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما علمت من سوء ولم اعلم به او علمت تو بت عن هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أرادت لي من خير فلم اشكره ولم اعلم به او علمت تبت عنه واسلمت واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما قدرت علي من امر فلم ارضاه ولم اعلم به تبت عنه واسلمت واقول لا اله الا الله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 تو بتعن هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما منت علي من الحسنى فلم احمدك ولم اعلم به او علمت تو بتعن هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما احببت تالي به علي من النضر فيك فاغمدت عنه ولم اعلم به او علمت تبت عنه اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما صنعت في عمري بما لم ترضى ولم اعلم به او علمت ثبت عنه اسلمت واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما قصرت من عمل في رجائك ولم اعلم به او علمت ثبت عنه اسلمت واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان اعتمدت على سواك في الشدائد ولم اعلم به او علمت تبت عن هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ان استعنت غيرك في النوائب ولم اعلم به او علمت تبت عن هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ما اصلح في شأني بفضلك ورايته من غيرك ولم اعلم به او علمت تبتان هو اسلمت واقول لا اله الا الله محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن زالت قدمي عن الصراط بالسؤال من غيرك يثبتني ولم أعلم به أو علمت تبت عنه وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان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 وبحق الكرسي وسعته وبحق العرش وعظمته وبحق القلم وجريانه وبحق اللوح وحفظته وبحق الميزان وكيفيته وبحق السموات ودقته وبحق جبرائيل وأمانته وبحق ميكائيل وشفقته وبحق إسرافيل ونفخته وبحق إزرايل وصفوته وبحق رضوان وجنته وبحق مالك وجهنم وبحق ادم وصفوته وبحق شيث ونبوته وبحق نوح وسفينته وبحق ابراهيم وخلته وبحق اسحاق وديانته وبحق اسماعيل وذبيحته وبحق يعقوب وحسرته وبحق يوسف وغربته وبحق موسى وآياته وبحق هارون وحرمته وبحق هود وهيبته وبحق صالح وناقته وبحق لوط وعبرته وبحق يونس ودعوته وبحق دانيال وكرماته وبحق زكريا وطهارته وبحق عيسى وروحانيته وبحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشفاعته اللهم يا حي يا قيوم يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين